وَمَنْ مِنْهَا لَوْلَا الرَّءَابُ رَهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ نُنْصِرُهُ عَنِ السُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واشتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها ندى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك شوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 قَامَ صَهْوُ قَدَّمَ ذُمُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عُضْوٌ يُوصَفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبيب